يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مُعْنِقَ بَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا صِرَاطَ لِمُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَتَْ وَسَق تَكُوا شهَدَ عَلَ النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُول عَلَكُ شَهيدَ وَماَا جعللنَ القِبَلَةَ التي كُ تَعَلَيْهَا إِلَّا لِنَعَلَمَ مَيْ يَتَّبِعُ الرَّسُول مِ مَيْ يَ قَلِب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 وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا بِكُلِّ بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَل إنِن التَّبَعْتَ أَهْوَ أَهُم مِم بَعْدمَا جَ أَكَمِنَ الععلْمِ إن نَّكَ إِذََّمِنَ